الصبح بدى من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدى من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا اهدى فاقروا صلا فولو وعلا اهدى السبلا لدلالته كنز الكرم مولانا نعيم هذه الامم لشريعته كنز الكرم مولانا نعيم لشريعته اذكر نسب اعلى الحسن كل العرب في ختمته اذكر نسب اعلى كل العرب في ختمته سعت الشجر نطق الحجر شوق القمر باشعراته ساعت الشجر نطق الحجر وشق القمر باشعارته جبريل أتى ليلة أسرار والرب دعاني لي حضرته ليلة أسرار والرب دعاني حضرته نال الشرف والله عفا عما سنف من امته نال الشرف والله عفا عما سنف من امته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لاجابته فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ نَالَ الشَّرَفَى وَاللَّهُ عَفَى عَمَّا سَلَفَى مِنْ أُمَّتِهِ نال الشرف والله عفا عما سلف من امته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لاجابته